إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلاه إلا هو فتاخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرة جميلة وذرني والمكذبين أول النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنك لو وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كفيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تبكرة فمن شاء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 إن الله غفور رحيم